فسم معها سائق وشاهد لقد كنت في غفله لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لديعتيد القيا في جهنم كل لكفار عنيد من منع الى الخير معتد مريب الذي جعل مع الله اله اخر فلقياه فالقيامه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ربنا ما اطغيته ولكنك على في ضلال بعيد قال لا تختصم لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بضلاب وما انا بظلم للعبيد يوما نقول لجحنم مهل انت لاتئ وتقول وتقولها الميم مزيد يوما نقول لجهنم يوما نقول لجهنم مهل تنتلئ وتقول وتقولها المزيد وازلت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب, خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ودخولها بسلام ودخولها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها لهم ما يشاؤون اشتركوا في القناة